بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن التابعه ده ثم أما بعد نحن الآن أيها الأحبة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومآبه من الطائف رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاعتمر عمرته الثالثة فاعتمر عمرته الثالثة العمرة الأولى يوم الحديبية أو عام الحديبية والثانية عام الخضاء أو عمرة الخضاء والثالثة هي التي فيها الحديث الآن وكان ذلك في نهاية السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة والذي قصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأريد أن ننبه إلى مسألة أن كل صحابي عندما يذكر فهناك حدث أو حدثان يتبادر أو يتبادران إلى الذهن فورا النطق باسم هذا الصحابي فعندما نقول أبو بكر الصديق أول ما يتبادر للذهن يتبادر ماذا يتبادر ماذا انظر عندما تقول أي الهجرة والمعنى الثاني ها ها ماذا أيضا طيب الاستخلاف وماذا ايضا حروب الردة ابادية معاني ثلاثة بالفعل اول ما نقول كلمة الصديق تيجي في الذهن على طوله طيب لما نقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اول ما تبادر لذهنك ايه ها اظهر الله تعالى به الاسلام أذا أقول المعنى الثاني ها المعنى الثاني القوة في الإسلام إن الشيطان لا فرق منك عمر ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير الذي سلكت المعنى الثالث ها المعنى الثالث أمرته للمؤمنين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعندما نجد الشدة في الحق أو القوة في الحق نجد لها أفراد كثيرة نجد لها أفراد كثيرة طيب عندما نقول مثلا عمرو بن العاص اه ايه الاشياء المحورية فتح مصر سبحان الله فتح مصر طيب عندما نقول معاوية ابن أبي سفيان نقول ايه نقول معاويه ابن أبي سفيان كاتب الوحي كاتب الوحي الأمر الثاني ها الأمر الثاني معلوماتنا عن معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي اثنين ها كانت الجماعة على يديه بعد الصلح مع الحسن ابن علي دي تاني اكبر حدث تاني اكبر حدث ايه كمان امرت الشام وايه بعد كده الفتوح في شمال افريقيا وواصل اسيا وايه كمان على يده كانت الفتوحات البحرية على يده كانت الفتوحات البحرية دي بعض الأشياء عندما نقول معوية ابن أبي سفيان من جملة ما يذكر أيضا لمعوية أنه هو الذي قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته الثالثه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوظف احدا للقيام بهذا إلا إذا كان مامونا إلا إذا كان مأمونا ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في آخر ذي القعدة في آخر ذي القعدة رجع المدينة في أول ذي الحجة إبقى واخر ذي القعدة وأواء كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة شاب قرش ودين وعابد لله عز وجل خلال هذه الأيام القلائل يعني خلال أيام شهد له المسلمون بالديانة والورع والزهد وهو عتاب ابن سيد رضي الله تعالى عنه وكان ابن نيف وعشرين سنة كان ابن نيف وعشرين سنة وهو الذي حج بالمسلمين تلك السنة انظر النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة في اخذ القعد. يعني لو قعد شويه كمان كم يوم يدرك ليه الحج اذا في هناك مصالح شرعيه كبيره هناك مصالح شرعيه النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المصالح الشرعيه على ماذا على الحج النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث بس تسعه ايام هيحج وبدل ما يقص شعره عند المروه لا ينتظر إلى أن يحج إيه ويحلق شعره لا أدري ما الذي يغلب على قلبي هناك عدة هواجس عندما قرأت ذلك الأمر ترجحت عندي هذه الهواجس ولا بالفعل لو أن أحد نقشني فيها بجزا الله خيرا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين قال يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين وقال ربي سبحانه وتعالى لتدخلن البيت إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون طبعا جمله لا تخافون جمله حاليه فقدم الله تبارك وتعالى التحليق على التقصير ومدح النبي عليه الصلاه والسلام المحلقين ودعا لهم بالرحمه مرتين فهذا دلاله على أن التحليق أفضل من التقصير فلماذا قصر النبي عليه الصلاة والسلام عند المروه يمكن أن نشهد في ذلك اجتهادين. الأول بيان المشروعية والجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وذلك عندما حج في السنة التي بعد ذلك فالمسلمون ينظرون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فربما خاف النبي عليه الصلاه والسلام أن يجعل المسلمون من الحلق فريضة فأراد أن يبين أن الحلق سنة ورغيبة سنة ورغيبة فقصر صلى الله عليه وسلم معنى ثاني يمكن أن يقال ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد المكث بمكة والحج ربما ربما ولذلك قصر قصر ليتحلل من العمرة بالتقصير لأنه يريد أن يتحلل من الحج بماذا بالحلق طيب ما الذي دفعه أن يخرج من مكة سريعا قبل الحج ليدرك المدينة ومن المدينة سينطلق إلى مكان آخر سأخصه عليكم الآن ماذا؟ ربما ما ستعلمونه الآن هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الحج إلى غيره وهو الجهاد في سبيل الله كما سنرى الآن ولكن هذا الاحتمال قد يكون ضعيفا لي لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد إلى المدينة مكث بالمدينه سبعة أشهر فلو كان هاجس الجهاد والخوف من طرق الأعداء ديار الإسلام هو الذي هيج وجعله يسرع بالقفو المدينة الاستعداد لغزوه أخرى لكانت هذه الغزوة يعني في وقت مبكر كان بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة والمسلمون في تجهيزهم وهم في نفير دائم وهم مستعدون للجهاد في أي وقت فمكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرجعه إلى المدينة مكث سبع أشر إذا مكث من ذي الحجة إلى رجب سبع شهور أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو غزاة ورى عنها بأختها ما يقولش أننا رايح إلى المكان الفلان وقصصوا عليكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد فتح مكة ورى وعندما علم بأن حاطب ابن أبي بلتعب كاتب المشركين أطلاه الله تعالى على ذلك وأتي بالكتاب ومزق وكان مكانه لكن هذه الغزوة التي سيغزوها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام غزوة خطيرة غزوة خطيرة لأنهم لن يقابلوا قريشا ولا الاحابيش ولا غطفان ولا بني أسد ولا بني سليم ولا فزاره لن يقابلوا أحدا من هؤلاء ولكنهم سيقابلون عدوا لدودا خصما لججا سيقابلون الرومان الرومان لقد قابلهم المسلمون قبل ذلك في مؤته وخبر المسلمون قتال الرومان والحاجز النفسي تم كسره في غزوة مؤته تمام فاصبح المسلمون على استعداد لملاقة الرومان مع أنها قوة عسكرية جبارة في العالم يعني لو قلنا الأهل مصر احنا عاوزين نقاتل أمريكا ممكن نخاف جدا لكن لو ناس من أفغانستان أو العراق ممكن يقاتلوا أمريكا عادي يعني لو في دبابات أمريكية ماشي بالطريق نترعيش ونخاف ونجر منه لكن لو ناس أفغان أو ناس عراقيين ويجد هذه الدبابات ولا يخافوا من؟ أو نفسه للصينيين لأنهم اعتادوا. اعتادوا ذلك الأمر وتجرأوا على ملاقات الدولة الصليبية الإرهابية العالمية أمريكا فك الله أوصلها وجعلها عبرة لغيره فالمسلمون كسروا هذا الحاجز النفسي الذي يمنع بينهم وبين عبدة الصليب الرمان وذلك في مؤتة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن وجهته أنه يريد أن يقاتل أمريكا هذا الزمان أعوزي قاتل أمريكا في هذا الزمان أمريكا في هذا الزمان هي الروم وبوش في هذا الزمان هو هيراق إذن هناك دولة وامبرطورية عظيمة تعادل الإسلام والمسلمين هي الدول الرومانية. طب لماذا الدولة الرومانية؟ لأن الدولة الرومانية هي أقرب دولة كافرة لدير المسلمين، أقرب دولة كافرة، مش أقرب قبيلة كافرة، أكبر دولة وأقرب دولة كافرة إلى دير المسلمين هم الرومان، هم أقرب للمسلمين في الجوار من الفرس. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الذين يلونكم إذن من يجن قاتل الكفار من قتلش الكافر الأبعد ولكن نقاتل ليه الكافر أقرب فهم أقرب إلينا من غيرهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتجهيز وتعبئة الجيش لملاقاه رومان امتثالا لأمر الله عز وجل لأنهم اولى الناس أن ندعوهم إلى الإسلام لأثبارين لقرب الدار اثنين لأنهم أهل كتاب فينبغي أن نعرض عليهم الدعوة قبل غيرهم من سار الأمم وهذه الغزوة التي قاتل فيها أو التي أراد المسلمون أن يقاتلوا فيها أمريكا هذا الزمان هي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه آخر غزو غزها بنفسه ولما نزل هذا الجيش تبوك سميت هذه الغزوة بغزوة إيه؟ تبوك وتبوك بينها وبين المدينة تمنمت كيلو الآن ما بين تبوك وتبوك الآن في الأردن ما بين تبوك وبين المدينة المنورة 800 كيلو بالضبط هذه الأزمان في الزمن الماضي ربما تجد المسافة أكبر من ذلك لماذا؟ للكواء طرق يعني الان دلوقتي بيشق طرق فصل الجبل وما إلى ذلك لكن قبل ذلك بلتفوا حول الجبال والصحراء وما إلى ذلك ربما تكون المسافة أكثر من ألف كيلو طيب والوقت كان قيضا صيفا صيف. وفي شدة قيض الصيف وماذا ايضا وكان المسلمون في مجاعة وبلاء يا إله في مدع وفي بلاء وفي ضنك شديد وماذا ايضا وكان الثمر ربما قد استطيب على الشجر يعني الثمر بقى البلح والعنب والبتاعة ده كله بدأ إيه ينضج على الثمر وفي هذا الوقت يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يخرجوا لقتال أمريكا العصر يا وهم في فقر وشدة وحاجة ومجاعة وعوز وقيض وحر شديد والأدهى ان الثمر عليه على الشجر لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعمل ايه أنا كده هسيب لك نص دقيقة فكر فيها كده لو إحنا دلوقتي في المدينة منورة وانت عندك دلوقتي مثلا حديقة زارع فيها رمان وتفاح وعنب ومانجا و... و... إيه وتمر ومشمش وما إلى ذلك والثمر كاد أن يستطاب والنبي قال لك يلا عشان نروح نقاتل الجيش الأمريكي هتعمل ايه هسيبك كده نص دقاء أيها المسلم تفكر ولتكن صديقا مع نفسك ما رأيكم عندما يشتد الحر يطيب المقام في البيوت ويفيء الناس إلى الظلال ويسرحون الاكله الأكلة الطيبة والشربة الباردة ده حال ناس أيام شبه شبه لما دينة تشتادل حارف الناس من كده حتى وانت ما أنت ماشي في الطريق تمشي حتى الضل كل ما تلاقي حدافها الضل تمشي فيها هذا حل الناس لا النبي يامرك أن تمشي على قدمك ألف كيلو في الصحراء والرمال والصخور والتلال والجبال ماذا تصنع طب نسيب يا ترى ديت ممكن نقول حل تاني يا رسول الله صدال قولوا عاوزين ايه ممكن يا رسول الله نعد هل العدو هيجي علينا دلوقتي لا احنا هم نروح للعدو مش هو اللي ايه اللي علينا اذا ده بيسمى بجد ماذا بجد ايه الطلب وجاد الطلب ليس واجبا على كل المسلمين الا اذا كان النفير ايه عاما النبي صلى الله عليه وسلم جعل النفير عام كله يطلع جل في سبيل الله فمعنى ذلك ان القوه البشريه صاحبه التاثير في المجتمع سيتم تفريغها في الجيش والجيش هيطلع. طب من اللي يزرع؟ ومن اللي هيزرع ومن اللي هيجمع المحصول ومن الاحب المحصول ومن اللي هيبيع المحصول؟, المحصول الله اعلم الله اعلم طب ممكن يا رسول الله نقعد في المدينه كمان ثلاثه اربع شهور نكون اتكسر الحر ونكون بعنا المحصول وبقى معانا فلوس نتقوى بهذا المال على شراء السلاح وشراء الظهر فيكون في ذلك خير لنا لو قلنا ذلك هل يكون هذا الكلام طيبا ممكن ما ممكن تقول يا إخواني يعني دلوقتي الثمر مستطاب والدنيا حار والناس مش لأي حاجة والرياض بتقول وكان سبعه نفر يتعاورون على مص التمره الواحده من شده الفاقه والمجاعه يعني التمره انت تمصها شويه ومصها شويه اخوك مصها شويه السبعة نفار مص تمره واحده مفيش اكل مجاعة. مجاعه والحر شديد جدا مش حر مصر حر حر هناك ستين وسبعين درجه طيب ايه كمان والظهر قليل مفيش ركوبة نركبها يبقى معنى ذلك ان المسافة معظمها تتماشى ايه على الرجلين تتمشى على الرجلين الف كيلو طيب ايه كمان والثمر مستطاع يعني لو سبناه هيبوضي هذا الثمر من المنطق نقول له يا رسول الله لو مكثنا في المدينة عدة أشهر لينكسر الجو وتذهب الحرارة ونتروح ولا تقوى ونبيع الثمر فنأكل منه ونعد العدة فنكون أكثر قوة وأكثر استعدادا وتجيز الرأي هذا حلوة لوحش حلوة لوحش خن. ما تقولهم حلوة لوحش حلوة لوحش يعني جائز ولا غير جائز ما بيقولوش ما تقولهم جائز ولا غير جائز جائز طيب هل عرضه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام دي سؤال المهم جدا انتم دلوقتي في المراوح والظل والحاجات الحلوة وقبل ما تيجوا بقى واكلين ومبسوطين وبتقولهم النقرى اذا جائز حلو يعني انت لو كنت في هذا المقام كنت قلتوا كذا واللي ساكت حيران يقول ايه يا برضا كان اعمل كذا برضا ومع ذلك لم يطرح هذا الرأي الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام دلال على ما على أن المجتمع جميعا قد توجه وجهة واحدة وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مسألة خطرة جدا إن القيادة قيادة مطمئنة إلى توجه المجتمع مش المجتمع متفسخ متشرذم فالقيادة بتقول هيا الجهاد كل يقول هيا بين الجهاد لم يتخلف عن الجهاد إلا صاحب عذر أو منافق إلا ما كان من شأن ثلاثة نفر سيأتي خبرهم الآن ان شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تجهيز رغب في تجهيز المسلمين بقى سيقاتلون أمريكا في هذه الأزمان ولابد أن تعلم أن أمريكا سيكون نهايتها تحت اقدامنا ان شاء الله دي مساله لابد ان توقن بها ولكن عندما نكون كهؤلاء الصحاب عندما نكون كهؤلاء الصحاب في جدهم وجهدهم وتصورهم وفهمهم باذن الله تعالى سيمكننا الله تعالى من رقاب امريكا لنجعلها تحت اقدام التوحيد ان شاء الله حث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على تجهيز الجيش جيش تبوك ولشدة ما عناه المسلمون سمي هذا الجيش بجيش العسرة العسرة, العسرة, العسرة أي المزغبة المشقة الشدة العسرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري وعند الترمذي من جهز جيش العسرة فله الجنة من جهز جيش العسرة فله الجنة أتى عثمان بن عفان فتصدق بألف دينار ألف دينار يعني حوالي مثلا مليون درهم ألف دينار وهناك لبض آخر أنه جهز عدة مئات من الرواحل بأحلاسيها وأقتبيها واجعلها في سبيل الله حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان نفق بعد اليوم خلاص ده, ده شهادة النبي صلى الله عليه بن عثمان خلاص حتى لو لم ينفق أي نفق بعد ذلك لا أو لا هذه النفقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن ياتي بنصف ماله وهذه رواية عند الطبري وهناك من يأتي بنصف ماله وبربع ماله حتى إن بعض الصحابه لم يجد شيئا فبعضهم تصدق بصاع من تمر والصاع أربعة أمدد أربعة أمدد وبعضهم بنصف صاع ولذلك قال أهل العلم بأنه إذا حدث النفير العام فلا عذر لمكلف يبقى لابد الكل يشارك في القتال عند نفير العام من لم يستطع أن يجاهد بنفسه فبماله من لم يستطع يجاهد بنفسه ولا بماله فليجاهد بالحث والنصيحة والدعاء إذن لابد الكل يذهب للجهاد في سبيل الله لابد كل مجتمع المسلمين يشارك بصورة أخرى في الجهاد. طيب الصاع أربع مدود يبقى واحد تصدق بصاع من تمر والتاني تصدق بنصف صاع من تمر وهنا بدأ المنافقون يهمزون ويلمزون فقال بعض المنافقين إن الله عن صدقتي هذا اللغني إيه الصدق اللي عمله ذي شو التمر حفنة تمر واحد صدق بحفنين تمر إن الله عن صدق هذا اللغني صديم ربنا غنى عن صدق هذا الرجل ومنه من قال إنما تصدقوا رياً يعني بقى الرجل اللي جاي يتصدق مع حف حفنة تمر ذا ما تصدق إلا رياء وفي شأنهم وأمثالهم ونحو من كلامهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم هؤلاء يسخرون من المؤمنين قال فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم في بصورة طيب أتى بعض المسلمين لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا أبدا منهم رجل يسمى علبه ابن زيد ده انا هذكر يعني ثلاث سطور فقط حتى نعتبر بما فعله علبه ابن زيد علبه ابن زيد كان رجلا فقيرا لا يستطيع ان يجاهد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جهزني لم يجد عنده ما يجهزه به احملني لا يجد ما يحمله علي عمل ايه قال يا رب لك الحمد انا عملت اللي رحت وعرضت نفسي وقلت لهم اشتلوني ما اشتلونيش جهزوني ما جهزونيش هديل فلوس اشير السلاح ما جابوش لي اي حاجه وعاتت حيل عليهم ما مرضوش ياخدوني معاهم خلاص عملت اللي ويروح بقى البيت بقى وايه ويشرب ويبسط بقى ويناموا ويبسط عمل اللي ماذا فعل علبة ابن زيد؟ اسمعوا، كان يصلي من الليل ويبكي قائلا: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه. انظر، ده هو الجيل الفريد، الجيل الذي فتح الأرض شرقا وغربا، همة الواحد منهم بأمة من أمثالنا. مش هقول من إن عزيمة أحدهم إذا انفسخت فإن هذه العزيمة المنفسخة تعادل أمما فما بالك إذا اجتمعت سبحان الله هذا الرجل يبكي من الليل ويقول اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم وإني أتصدق على كل مسلم انظر وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض لا أجد شيئا أتصدق به فأقول يا رب أي مسلم ظلمني في جسد أو عرض فقد جعلته محللا وهذا اتقرب به صدقة لك يا رب مش لا يحال به فجعل صبر على اذى الغير وعفوه عن ظلم غيره به هذه الصدقة التي يتصدق بها على نفسه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له قد غفر له أما العجزة والضعفاء والمرضى فإن الله تعالى عذرهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذن حتى العجز والضعف والمرضى ليس عليهم حرج إلا النصيحة إلا النصيحة يعني إيه أنا راجل عاجز وضعيف مش أدرى جاه بس ليا ابن أو اتنين أقول لهم إيه أمرهم أنما يذهبوا الجهاد في سبيل الله، أحثهم على الجهاد في سبيل الله. ليجعل قوي وجل أحثه على الجهاد في سبيل الله. إذا هذا واجب النصيحة. كم كان جيش المسلمين الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة؟ كانوا ثلاثين ألف، ثلاثين ألف. طبعا ذا أكبر جيش تشهده الجزير العربيه ثلاثين يعني تقريبا ما من قبيلة دخلت الإسلام إلا أرسلت نفرا ليمثلها في جيش العسره أما غير المعذورين أما غير المعذورين من المنافقين فإنهم بنوا لهم مسجدا في المدينة المسجد ذا يفتنعون فيه ويتفقدون فيه الأخبار ويدبرون فيه ذلك الإسلام والمسلمين. وكان عددهم كان عددهم نية وثمانين رجلاً على ما ذكر الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في جوامع. يعني قال إن المنافقين في المدينة الذين تخلفوا عن غزو تبوك كانوا نية وثمانين منافقاً. لكن هناك ثلاثة كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع ثلاثتهم كانوا من الصحابة ركبوا مركب الاستبطاء يعني طب كمان شوية طب نريح شوية طب بس الفرس كده نألفه طب نغسله طب, طب أعد هكذا إلى أن خري الجيش وضرب الجيش بعيدا عن المدينة التلاتة دول ولذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتى كل منافق ليطلب العذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثلاثة فإنهم أخبروا أنه لا عذر لهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا وأمر بمقاطعتهم فأنزر الله تعالى توبتهم بعد نحو من أربعين ليلة استمر جيش المسلمين منطلقا من المدينة تجاه تبوك تخوم الشام حتى نزل عند ديار عاد وثمود ودي مسألة مهمة جدا وعندما نزلوا ديار ثمود أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتوضأوا من ماء هذه القرية المنكوبة وألا يشربوا من مائها ولا يشربوا ممائها ولا يعجنوا منه وما عجنوا منه فليجعلوه علة لدوابه وامرهم من كان شاربا فليشرب من ماء البئر من ماء البئر اللي هو بئر الايه الناقه يبقى في القار مالوش لي يا رسول الله ما لي يا رسول الله هي مالوش لي جميلة هي طيب مالوش لي مالبسط أخبرني من أثق فيه أنه مر على هذه الديار في هذه الساوات الأخيرة فوجد فيها زراعات وثمار من أفضل ما تكون يعني فيها ثمار وزراعات جمال جدا بس فيش حد ايه بياكل منها لا تزال موجودة إلى الآن وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وان الجيش لابد ان يعبر بديار عاد وثمود انهم عندما يعبروا هذه الديار فليدخلوها وهم باكون يدخلهم ايه وهم باكون لعل ما يسمى بلعنه الفراعنه ما يسمى بلعنه الفراعنه ايه لعنه الفراعنه دي يقول لك الميسو فلان كان بينقب على الاثار وبعدين اتقى دهليز نزل فيه اصابته اللعنه طلعوه جثها ميت والبعثه الالمانيه مش بعد ما اكتشفت الهرم الفلاني كلهم ماتوا واخد بالك إزاي؟ وكان في هناك ناس لصوص بثرى واثار نزلوا في المقبره الفونية ما طلعوش كلهم ماتوا قلت اصابتهم لعنه الفراعنه الفراعنه لا يلعنون وهذا مصطلح غير صحيح هذا مصطلح غير صحيح فان اللعنه لا تضاف الا الى الله الا لعنه الله على الظالمين لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبي وشاهديه وقال هم سواء لعن الله الراشي والمرتشي اللعنة اللعنه تضاف الى الله لكن لا يجوز ان تقول لعن فلان فلانا لأن اللعنة حكم لا يجوز إلا بعد سيفاء شروط وامتناء الموانع. إذا اللعنة التكثير لا يجوز إلا بعد سيفاء شروط وامتناء الموانع. طب إيه لعنة الفرعنة دي؟ ده موصلا غير صحيح. الفراعنة لا يلعنون. اللي حاصل حصل يا إخواني الفراعنة قوم كفار. قوم كفار. شيدوا خضارة عظيمة. وفعلوا أشياء يعجز الإنسان أن يتصوره لما تروح كده عند الهرم ده وتشوف كده العلو بتاعه والهندسة الدقيقة اللي تبنى بها الهرم تتعجب كيف فعلوا ذلك طب والحجر اللي فوق دهوت حطوه زي طب وذلك يحط الحجر جنب الحجر فالحجر بيزن عدة أطنان الحجر الواحد من بتاع الهرم ده بيزن عدة أطنان يعني لعشان يشتلوه عاوز بالدزرات قوية جدا طب ازاي الناس بالادوات البدائية كانوا بيشتلوه حتى لو ان هناك الاف الناس بالشغل كيف يمكن لهم ذلك اذا الانسان عندما يرى بيوتات الكفار وحضاره الكفار لا ينبغي ان يبهر ولا ينبغي ان ينسب لهم شيئا من خير او شيئا من قوة ولكن ينبغي ان يتذكر قوتهم كيف ان الله تعالى اخزاهم وكسرهم وهزمهم وقصمهم وجعلهم عبره يبقى الفرعون عندهم اللي عمل الاهرام دهيت ربنا عمل ايه في وعمل في جدوده وإيه والناس عمل فيهم ايه افنهم الله عز وجل وادان الله تعالى دولتهم ولم يترك منهم الا اثارا باليه تدل على أنه مهما قوي الإنسان فإن الله تعالى أقوى منه يبقى هناك معاني لابد ان تذكر يبقى ادخلوها وأنتم باكون يبقى عليه يبقى عليه على الاعتبار والخشية والخوف إن كان كالنسف رعنا جببرة وربنا انتقم منهم يبقى أنا يا إنسان يا ضعيف يبقى أنا يا ضعيف كيف يكون انتقام الله تعالى, تعالى بي؟ ترى ربنا غير اللي صور وقوع بعض الفراعنه دول كانهم اعجاز نخل منقعر انت عارف النخله النخلة ديت لما تقع تخن ايه وطول ايه لما تقع في الارض تعمل ايه تعمل هزه في الارض كذلك الواحد منهم الريح توم خبطاه في الارض يا امي منفوض في الارض كانه جذع نخل قد سقط على لتوه في الارض القوة ذي قسمها الله أذله الله إذا الله عز وجل ينبغي أن يعبد وأن يعظم وأن يرهب وأن يحب وأن ينصر دينه كل هذه المعنى عندما تأتي إليك وتذكر ضعفك وحدتك وتقصيرك وانقطاعك تتذكر هذا جميعا فإن هذا مقام الخشيه إذا بكاء إذا يجوز الإنسان ينظر إلى الآثار البالية للأم الكثيرة ولكن على وجه الاعتبار على وجه الاعتبار وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مسير الجيش يتفقد الصحابة الكرام ويسأل عنهم وكان من جملة من سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه أحد الثلاثة الذين فلفوا إن شاء الله سنتهي من بقية حدث تبوك نواصل بقية أحداث هذه السنة التاسعة للمجلس القادم إن شاء الله تعالى استمر الجيش حتى وصلت سرايا الجيش إلى تخوم الشام وتخوم الشام أي حدود الشام هناك منازل بعض القبائل فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سراياه هنا وهناك، ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام باسا وكان من أشد هؤلاء الذين يسكنون تخوم الشام ويوالون الرومان رجل وأمير دومة الجندل. أمير دومة الجندل هناك قبيلة كبيرة جدا تسمى قبيلة كندة تعيش في هذه المنطقة قبيلة كندة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها فرقه من الجيش بقيادة خالد ابن الوليد وأمره أن يذهب إلى هذا المكان سيجد أمير هذه القبيلة وكان يسمى بأكيدر ابن عبد الملك سيجده يصيد الضباء والبقر وبالفعل ذهب خالد رضي الله تعالى عنه ونزل في هذا المكان الذي أمره به رسول الله فوجد هذا الرجل فأخذه واحتاط عليه شيل هلبيل شيل هلبيل وأسره خالد رضي الله تعالى عنه واتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه النبي عليه الصلاة والسلام على جزية تدفع للمسلمين أكيدر ابن عبد الملك ده كان أمير وهناك صلات بالامبراطوريه الرومانية فبالتالي البضائع الرومانية بقى عنده مش كده دول ناس عرب عادين في البادية فعندما رأوا الخيمة بتاعت اكيدر دومه الجند الأمير وما فيها من مناديل تعجب الصحابة من فخامتها ولينها واندهشوا من جمالها فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما راى تعجب الصحابة من قبائه وحسن ما في هذا القباء قال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا؟ أتعجبون مما ترون فوالذي نفس بيده لما ناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا سعد ابن معاذ. في أي سنة مات في السنة التي كان فيها غزوة الخندق يعني سنة كم الخامسة من الهجرة ونحن الآن في السنة التاسعة من الهجرة من السنة التاسعة من الهجرة يعني هناك أربع سنوات على مقتل مين سعد ابن معاذ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة بأصحاب الجهد المبذول القبور كما قلت من قبل مليئة بالموتى هل نذكر منهم أحد لا يعني قبور المسلمين عامره ولذلك الحسن البصري كان ذات مرة يسير في الصحراء وبجواره المقابر اذ أتى فارس فقال الفارس له يا هذا أين العمران العمران اللي هو المكان العامر فعندما تنظر لو إحنا قلنا على وجه الأرض ساكن كم واحد على وجه الأرض كم مليار كم مليار مثلا سبعة تمانية مليار طب القبور فيها كم مليار أضعاف أضعاف أضعاف إيبا سكان القبور أكثر من سكان القصور مش كده يعني سكان القبور أكثر فرج بيسهل حسن بيقول له أين العمران فاشار إلى المقابر فاشار إلى ماذا إلى المقابر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله كل واحد مهما طال سلامته، هيجي يوم من الأيام وسيحمل على هذا القضيب الخشبي. يبقى الأموات كثر. هل نذكر أحد منهم؟ لا. لا نذكر أصحاب الرئاسات ولا الوجاهات. تضميم من أصحاب الرئاسات بنذكره من كان له جهد لخدمة الدين. يعني على مدار التاريخ الاسلامي فيه هناك عشرات الالاف من الملوك والسلاطين والأمراء والخلفاء لكن نذكر مثلا من العباسيين الخليفه المعتصم والحاجه الوحيده المعتصم نذكرها فتح عمري عم عموري وانقاذ المرأة المسلمة من يد الكفار عارفين القصه دي يا مسلمة امراه مسلمه من بني هاشم جاء نغفور نغفور ده كملك الرومان عمل حملة صليبية خاطفة فأسر امرأة مسلمة فالمرأة المسلمة قالت وامعتصمان بيتنادي وامعتصم بيجرجروها بقوا بيضربوها وقالوا وامعتصمان اللي حصل بعض الناس شاكوا المنظر بلغوه لمن للخليفة المعتصم الخليفة المعتصم يعمل ازاي الحمد لله جت, جت على قد وحده يعني ما ما أصروش مثلا ألف ولا ألفين طبعا دا مش مشكلة يعني لها الله بقى وتصبر على هذا البلاء خلاص لم يقل ذلك لم يقل ذلك ولكن الخليفة المعتصم جهز جيشا جرارا جيش جرار وأرسل خطابا إلى نغفور خطاب أسود من البلاء اللي بدونه بالشواء فيه من المعتصم عبد الله أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم أما بعد فاني سأوجه لك جيشا اوله عندك واخره عندك وستأتيك كتائب من حيث لا تدري وبعد يهدده يرعب وقاب بنفسه على رأس الجيش عنده قوات كثير على رأس الجيش وضمر قرى النصارى وحرق عليهم ليرهم واستنقذ المرأة المسلمة مع إن المعتصم كان اعتقاده اعتقاد الجهمي اعتقاد فاسد وكان يقول بخلق القرآن وكان من جملة الذين آذوا الإمام أحمد المعتصم ومع ذلك لما فعل شيئا الإسلام ذكر به فالحاجه حلوة الإسلام ذكر به فتح بلاد وأنقذ امرأة مسلمة وابو تمام أنشأ فيه قصيدة يقال بأن ذات أروع قصيدة في ديوان العرب اللي هو فتحة موري اللي فيها السيف وأصدق إنباء من الكتب فسبحان الله طيب صوره لل فكل أمير أو رئيس أو ملك أو سلطان أدى خدمة جليلة للإسلام ذكر بهذه الخدمة لكن لو أعد على كرسي الخلافة أو السلطانة أو الإمارة أو الملك ولم يفعل شيئا لدينه ولا له اي إيم يموت كغيره من الناس لا قيمة له ممكن واحد يحفظ نس القرآن في الكتاب يذكر ولا هذا الأمير يبقى أمير وحراسات قدامه وراء ويمشي شاء تتأفل وسلم سلاحه الدنيا تتألب ويموت لقيمة له وراجل بسيط يقعد في المسجد ويجمع أولاد المسلمين يحفظهم القرآن هذا يثر وهذا لا يكر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه المين للمتقين يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سعد ابن معاذ والذي نفس بيده لمناديل نادير سعد ابن معاذ في الجنة خير وأفضل من هذا لذكر الصحابة بما كان عليه سعد فيموت على ما مات عليه سعد رضي الله تعالى عنه وأيضا صالح النبي عليه الصلاة والسلام ملك ايله وفلسطين على الجزية كما صالح غيرها من حكام المدن وهذه النواحي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عشرين ليلة من تبوك خضها في تبوك رجع إلى المدينة وذلك في شهر رمضان المعظم دون أن يرى كيدا أو يلقى بأسا وبعد منصرفه فيه وفي منصرفه وقبل المدينة بنحو من ساعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورجع المدينة وقبل ما يدخل المدينة بساعة والمقصود بساعة أي وقت من الزمن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم مسجد الضرار وإحراقه ما قصة هذا المسجد وما ثقه هذا الحدث وما سيتلوه ان شاء الله حتى لو طيل على حضراتكم نجعل هذا في الدرس القادم والله المستعان يبقى قصة المسجد وبعدها إسلام ثقيف وبعدين الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحجة أبي بكر الصديق وما فيها من الفقه هذا كله إن شاء الله سيكون حديثنا في المجلس القادم